قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك مبعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا